ولا تنسف الارض مرحما انك لن تخرق الارض ولن ترنو الجبال قولا ولا تنسف الارض مرحما انك لن تخرق الارض ولن ترنو الجبال قولا